إن الذي نجاؤه بالاثك عصبة منكم لا تحتبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الاثك وَلَذِي تَوَلَّاك بِرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ لولا جاءوا عليه باقبعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولائك عند الله هم الكابون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في دُنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسْتَكُمْ لَمَسْتَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَ وتحسبونه هجينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم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 تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولو لحظ. بسم الله عليكم ورحمة الله وأن الله رؤوف رحيم.